أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريما